فتحوا فلسطيني، فتحاوي زرعت سمودي في الأرض نارا، جعلت من صرختي وآهاتي سلاحا، فتحاوي. والكوفية تاج رأسي وهي لي فخارا فلسطيني لم أتخلى عن وطني لأنه وساما فلسطيني مسلم لم أخذ الإسلام يوما ستارا رفعت جبين الأمة وجعلته شعارا أنا فتحوي ووطني أنحني لله إجلالا وإكبارا لست متعصبا فالحب أزرعه في القلوب زرعا فالضربة التي لا تميتني تزيدني قوة وإصرارا فتحوي لا أعرف الحقد ولو تلقيته رماحا وسهاما فالله علمني حب أخي المسلم عبادة وانتصارا فتحوي لا أصدر فتاوي ولا أكفر أحدا إطلاقا عقوة هذا أنا ابن الفتحي عشت بطلا وسأموت بطلا ولكن غيري اشتهر بالكذب والتعصب والقتل مرارا ولكن غيري اشتهر بالكذب والتعصب والقتل مرارا ولكن غيري اشتهر بالكذب والتعصب والقتل مرارا يا صندع الفتن حلوا عنها الوطن حلوا عن